قال لك كل اللي يقول انا انت كتهضركم لكم محتضرين صافي تعلم ولا تاخذ من هلاله يا سلامه معايا نتا راك لعارفه كتحبك بالصنه وتعطيك بالصنه لكن راك خايف في كازا وكنرجوك يا اخي شوف على هاد الشينه هادو ما دا بينا نستافدوا منك الا كان نستافدوا منك باش نطلب ماشي معنى نستافدوا منك يعني ترمي بينا ولا عائشة و لك لا لذلك كذلك تراجع يستلزم التزام دام يقتضي يلتزم, يلتزم. يلتزم. يلتزم. <تصفيق> يلتزم. الاول كلمه لما كتب الرجوع والتعديل اشريت بالرجوع والتعديل لابد ان يسجل عليها واخي يعني في شريط وكتب الرجوع والتعديل كتب الرجيم دران تحرق هذا الكلام لا يقوله الا يعني قلت لكم لا يقولوا بدنا المبتدع عنيش مبتدعات كما قال هذا القائد لولا أفخرت المحاضر لخفضت الزنادقة على المعنى قال كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فقضية صرد كما قلنا يكون مرض علم يرضى سعى أهل السنة وجمع فلو كان متشرت وصلت إلينا السنة لو ما تكلمش من أحمد في أذن مسائل وما ردش وما تكلمش إحنو خزينته وما ردش وما تكلمش ابنه تيمية وما ردش وما تكلمش ابنه قيم الجوزية وما ردش كيف توصل من السنة صافية نقية هذه الأحاديث المصنوعة من لها أو لا لا من لها موضوعات ومكذوبات وافتراهات وامتحاد من لها تخافش وتخافش رب قي قيضها أجيل قيضها خلق ستعيش لها الجهاد سبحان الله رضي انت جي تقول كنت بالرد قال لي من انت عليش قلت لكم الناس ما عارفوش قدروا الرجل ما عارفوش قدروا هالكلمات فحنا حافين العامة انتم يعني تعينونه على الشيطان مش تعينون الشيطان حيث تنصحوه فراحة اعتقدكم الان ابتداء بهذا الكلام اللي نوصحوكم به انكم تم يذولوا يقول لي احنا يا من قلدوش احنا من قلدوش. نتبع القول الحسن نستمع القول فنستمعه احسنه بس حيث اذا رأيناك اذا رأيناك نخطأ نقولك يا فلنحبث حبث لك ما ديك الخطأ مراكش امين ما نرتضيكش وما نرتضيك معلما مراكش امين يا اخوان انا الآذر ما نتقوم بناس ميرجع على الخطأ كيف تحبون لي دي علمكم الدين هو ميرجعش مش ترجع للحق كيف تحبين ديك الحق فانت لازع تول في شيء فردو الله ما ردو الله ورطوفات ها رجع اياني الكلم هو ميطبقش فتخشوا نفسكم تخشوا ان الناس يرخوا وينشقوا فكرة حذبية باسمية ثلفية شايفين هو يخوك ثلبي فالباهر لكن ترجع لو طلعت عليهم لو ليس منهم فرارة ولم منهم مراطة سبحان الله شكرا شكرا شكرا فلانا لو شغلنا بالكلام ما نشبوش الشيطة